وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدون وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ المثلات وَإِنَّ رب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 لكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار شهدت الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالليل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 إذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم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 طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون فسهم نفعوا ولا ضرّا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمة والنور أم جعلوا لله شركا خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قُلِ الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ما فأسأت أودي أن توب سيلوا زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها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 طمئن بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. طوبى لهم وحسن ماب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وَإِلَيْهِ متاب وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا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 ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الْحَيَاةِ الدنيا ولعذاب الْآخِرَةِ أشق وما لهم من الله من واج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 وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من وليا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 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أَوْ نتوفينك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 وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وَسَيَعْلَمُ الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا